ولا تطع كل علا في مهين أما زم بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عطل بعد ذلك ذنيم إن كان ذا مال وبنيم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 أوثقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين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 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ